اولئك هم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ هم اولئك هم اولئك هم اولئك هم اولئك هم اولئك فِيهَا وَأَزْوَاجٌ نادت ان alles wat we gezien hebben,